قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن عبد الله واتقواه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مسمى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كنتم تَعْلَمُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا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 Summa ini da outo hum jihära. Summa ini alan tule hum u esro tule hum isro. Fakultus in ne hukana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 لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اضوار وقد خلقكم اقوار الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طبقا وجعل القمر فيهم وجعل الشمس سراجا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إخْرَاجاً وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطَةٍ لِتَسْلُكُ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجاً قَالَ نُوحُ الرَّبُّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُ واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعات ولا يغوس ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا